الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه وبعد شرح مختصر خليل في فقه الإمام مالك والحديث متصل حول أحكام الصيام ونتكلم إن شاء الله في هذا الدرس حول بعض الأمور الجائزة أو المباحة في الصيام والحالات التي توجب على المرء الإفطار وبعض الأحكام الأخرى المتعلقة بالصيام فنقول وبالله التوفيق إن المصنف ذكر هنا طائفة من الأشياء تباح للصائم أو تجوز للصائم. فقال رحمه الله وجاز سواك كل النهار ومضمضة لعطش وإصباح بجنابة وصوم يهر وجمعة فقط وفطر بسفر قصر شرع فيه قبل الفجر ولم ينويه فيه وإلا قضى ولو تطوعا ولا كفارة إلا أن ينويه بسفر كفطره بعد دخوله وبمرض خاف زيادته أو تماديه ووجب إن خاف هلاكا أو شديد أذى كحامل ومرضع لم يمكنها استجار أو غيره خافة على ولديهما والأجرة في مال الولد ثم هل في مال الأبي أو مالها؟ تأويله والقضاء بالعدد بزمن أبيح صومه غير رمضان وإتمامه إن ذكر قضاءه وفي وجوب قضاء القضاء خلاف وأدب المفطر عمدا إلا أن يأتي تائبا من المباحات التي تباح للصائم السواك حيث يباح للصائم استعمال السواك طول اليوم يقول الإمام في المدونة لا بأس به في أول النهار وفي آخره قلت أرأيت الرجل يستاك بالسواك الرطب أو غير الرطب يبله بالماء فقال قال مالك أكره الرطب فأما غير الرطب فلا بأس به وإن بله بالماء قال قال مالك لا أرى بأسا بأن يستاك الصائم في أي ساعة شاء من ساعات النهار إلا أنه لا يستاك بالعود الأخضر ونقول إن الملكية يرون استحباب أو زواز السواك طوال اليوم خلافا لغيرهم ممن يرى أن السواك مكروه بعد الزوال حيث قال بهذا القول عمرو بن شرحبيل والشعبي والحكم وقتادة وإسحاق وبعض الشافعية وبعض الحنابلة لكن الأحاديث الوردة في السواك أحاديث كثيرة جدا. من أشهرها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة كذلك يستدل بحديث في نفس الباب رواه الترمذي وحسنه وهو حديث عبد الله بن عامر بن أبي ربيع عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم أيضا من المباحات للصائم المضمضه سواء كانت لسبب أو كانت لغير سبب يعني يتمضمض للوضوء يتمضمض لأجل العطش يتمضمض بسبب شدة الحر يتمضمض لظروف مرضية تؤدي به إلى احتياجه إلى المضمضة كترطيب شفتيه ونحو ذلك المضمضة مباح للصائم ولا حرج فيها لكن منهى عنه أو المقرف فيها هو المبالغة الاستدلال على إباحة المضمضة حديث بروية عن سيدنا جابر بن عبد الله عن سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه قال حششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمط بماء وأنت صائم قلت لا بأس بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما الحديث في إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم إن مضمض للصائم لا شيء فيها وجاء بصية لاستفهام سيدنا عمر يوحل الصائم أيضا أن يصبح جنبا في نهار رمضان بدليل حديث السيدة عائشة المتقدم أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من غير جماع غير احتلام ثم يصومه أيضاً يباح للصائم صيام الظهر كله، وهذا مباح عند المصنف ومن تبعه، وإن كان مخالف لما عليه جمهور أهل المذهب وغيرهم من كراه صوم الظهر. ورد في صوم الظهر تحذير في بعض الأحاديث، كحديث عبد الله بن عمرو قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فارسل إليّ. فإما أرسل إليّ وإما لقيته شك ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه إن النبي أرسله أو إنه لقيه فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفتر وتصلي فصم وأفتر وقم ونم فإن لعينك عليك حظة وإن لنفسك وأهلك عليك حظة قال إني لا لأقوى لذلك قال فصم صيام داود عليه السلام قال وكيف وكيف؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقع قال من لي بهذه يا نبي الله قال عطاء أحد الرواه لا أدري كيف ذكر صيام الأبد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد مرتين الحديث بهذا النسق متفق عليه الجزء الأخير من قول سيدنا عطاء لا صام من صام الظهر روي في حديث مرفوع عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه رواه الطبراني في المعجم الكبير يعني كيف يرى المصنف أن صيام الظهر لا بأس به مع أن الجمهور يرون أنه به بأس من الأشياء التي يباح للمرء أن يفعلها أيضا أن يصوم يوم الجمعة ثردا حيث مذهب مالك أن صيام يوم الجمعة يجوز لمن أراض صيامه لأن يوم من أيام الإسبوع فيجوز إفراده بالصيام كغيره من الأيام أيضا نفس المسألة هذه فيها مخلفة لمعاريه الكثير من الفقهاء من كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام إلا أن يقع في الصيام معتاد فيها حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدهم في كلام طويل العلماء في هذه المسألة الملكية لهم توجيهات إن هذا الحديث لم يبلغ الإمام مالك أو بلغه أو إن المس ولم يعمل به أو إن المسألة علة الخشية إن يفرض على نصيان يوم الجمعة وهذه العلة فيها إشكال فالعلماء يقولون إن هذه العلة زالت ولا مجال لذكرها الآن لا سيما بعد انقطاع الوحي وكمال الدين من المباحات أيضا أنه يجوز للمرء أن يفطر في سفره إذا كان السفر سفر قصر، وإذا كان قد شرع به قبل طروع الفجر وإذا كان لم ينوا فيه الصيام. وهذه ثلاثة قيود ما تختل منها قيد منع الفطر في السفر قيد الأولان إن يكون السفر سفر قصر فإن كان دون القصر فلا إفطار القيد الثاني أن يكون قد شرع فيه قبل الفجر القيد الثالث أن لا يكون قد نوى سفره لأجل الصيام فلو أنه لم ينوي الأخذ بالرخصة وهو مسافر سافر قبل الفجر ولكنه لم يأخذ بها أي بالرخصة فأصبح صائما فليس له بعد ذلك أن يحدث نية الفطر ومعنى قول المصنف وإلا قضى ولو تطوعا إن هذا المرء إذا أفطر في سفر وليس كان السفر دون مسافة القصر فإن عليه القضاء فقط كذلك إن أفطر في سفر بعد أن أصبح صائما فيه عليه القضاء فقط كذلك إن أفطر في سفر ليس من رمضان كسفر تطوع ولكن كان قد بدأ فيه صيام فأفطر فعليه أيضا القضاء إذن مبالغة المصنف بقوله ولو تطوعا تمضي على الشقين يعني تمضي على التطوع وعلى غير التطوع وعقب المصنف على هذه المسألة بقوله ولا كفارت إلا أن ينويه بسفر كفطره بعد دخوله معنى كلامه رحمه الله إنه لا كفار على من أفطر في السفر ما لم يكن نوى الصوم في السفر فإن نواه وأفطر بعد أن تلك النية يكفر جاء في حاشات ذي سوقي أنه إذا بيت نية الصوم في السفر وأصبح صائما فيه ثم أفطر لازمته الكفارة سواء أفطر متأولا أو لا والوجه في ذلك أنه شدد على نفسه فشدد الله عليه حيث لم يأخذ بالرخصة وما دام لم يأخذ بها وهو عالم بها فمعناه أنه منتهك لحرمة الشهر من المباحات أيضا أنه يجوز الفطر بسبب مرض يخاف صاحبه زيادته أو تماديه بالصور يعني يجوز للشخص أنه يفطر بسبب المرض اللي يخشى منه التمادي أو يخشى عدم الشفاء أو لم يكن المرض موجودا ولكن ظن المرء ظن قويا أنه سيقع وعموم الدليل على ذلك قول الله تعالى فمن كان منكم مريدا أو على سفر فعدات من أيام أخر ثم نتكلم بعد ذلك حول أصناف يجب عليهم الفطر ذكر منه المصنف رحمه الله المريض إن خشي بصومه هلاكا شديدا وكذلك الصحيح إن خاف على نفسه بالصوم هلاكا أو تلف عضو أو أذى شديدا كتعطيل منفعة سامع أو بصر أو غير ذلك فإنه يجب عليه الفطر لوجوب حفظ النفس استدلالا بعموم الأدلة الواردة في النهي عن تعذيب النفس أو إلاكها كقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الإمام صاحب الكفاف يقول ومن أبيح فطره لضرر أصابه كمرض أو كبر فليس صومه من التورع والدين بل هو من التنطع كذلك الحامل والمرضع إذا خفت على ولديهما هلاكا أو أذى شديدا وجب عليهما الفطر بشروط معينة في المردع هي أن لا يقبل الولد امرأة ترضعه غير أمه أو يقبل ولكن لا تجد من تستأجرها أو تجد الأجيرة ولكن لا تجد المال الذي تعطيه لها أجرة على الرضاعة فإذ انتفت هذه معناه أن الصوم لا يجب عليهما سواء وقعت المشقة فعلا او خافت مجرد وقوع المشقة يعني سواء وقعت او لم تقع ولكن خافت من وقوعها. هنا تتم ذكرها المصنف ملحقة بمسألة الافطار للمرضى. وهي ويأجرة الرضاعة تكون في الاساس من مال الولد ان كان له مال لانها بمنزلة النفقة وحيث سقطت رضاعته عن أمه بلزوم الصوم لها ونفقته تكون في ماله فإن لم يكن له مال ووجد مال للأبوين فهل تكون النفق في مال الأب وهو الرأي الراجح لأن نفقتها حين عليه أو في مال الأم تأويلان الراجع كما قلنا منهما أنها من مال الأب محل التأويلين حيث يجب الرضاع عليها وإلا ففي مال الأب اتفاقا يعني التأويلين مبنيين على مسألة هل الرضاع واجب على الأم أو غير واجب وهذه من المسائل التي يختلف فيها الفقهاء أيضا والحقيقة الفقهاء لهم اختلافات في المسائل قد تبدو غريبة على الناس مسألة الرضاع هل تجب على الأم أو لا تجب العامة لا ينتبهوا لمثل هذه المسائل ويقولون هي أم واجب عليها الرضاع مثلها أيضا مسألة كفن الزوجة على الزوج ولا من مالها ما زينة الزوجة من مالها ولا من ماله مسألة تمريض الزوجة وعلاجها من مالها أم من مال الزوج مسائل يختلف عليها الفقهاء في باب أحكام الأسرة ولكل وجهته ودليل. أشار المصنف إلى مسألة صفة قضاء رمضان يعني كيف يقضي الإنسان رمضان لأن المعروف أن الشهر قد يأتي 30 يوما وقد يأتي 29 فكيف يقضي الإنسان الشهر المصنف يشير إلى أن الشخص إذا أفطر شهر رمضان مثلا كاملا وجب عليه أن يقضيه بالعدد ليس بالشهر يعني إن كان رمضان 30 قضاه 30 29 قضاه 29 بمعنى أنه لا تلزمه الزيادة ولا يصح منه النقص أيضا ينبغي أن يقع القضاء في وقت يوح فيه الصوم غير شهر رمضان بمعنى أن الإنسان اللي عليه قضاء رمضان لا يقضيه في أيام العيد لأنها محرمة الصوم ولا يقضيه في أيام مكرهة الصوم كرابع يوم العيد ولا يقضيه في زمان صومه كرمضان بالنسبة للحاضر مثل الأيام المعينة المنذور صومها ولا يقضيه في رمضان التالي لأن وقت رمضان كما سبقت الإشارة ليه وقت مضيق لا يتسع أنك تصوم في يوم بنيتين ولا يمكن أن إحنا نجعل رمضان الحاضر قضاء عن رمضان السابق هناك مسألة أخرى وهي مسألة قضاء القضاء وهي إذا أفتر المرء في قضاء الصوم عند أو سابق سواء كان كالأصل الصوم فرد أو نفر فهل يجب قضاء القضاء بمعنى لبعضهم يلزم الصيام يومين اليوم اللي كان ترتب في الزمة قبل ذلك واليوم اللي هو أفطر في القضاء في خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة هل يلزم قضاء القضاء أو لا يلزم كيف يتصور المسألة لو شخص عليه يوم من رمضان الماضي وأردق اليوم يقضيه واصبح فيه صائم وجاء في أثناء النهار فأفطر ولم يكمل فما الحكم بالنسبة لليوم الأول ما زالت الزم لم تبرأ به فلا غبار عليه يعني اليوم اللي هو الصوم الأساسي اللي هو أفطره في رمضان ما زالت الزم هنا لم تبرأ به أما الإشكالية في اليوم الثاني اللي هو اليوم القضاء الفقهاء لهم في ذلك تأويله طائفة ترى إن عليها القضاء، لأن الواجب مدى تعلق بالزم بد من القضاء. طائفة أخرى ترى عدم القضاء لأنه إنما جاء به بدلاً عن اليوم السابق، ومادام لم يأتي به، فلا ينبغي أن يكلف بالجدل. والله أعلم أن القول الذي تذهب إليه الطائفة من عدم قضاء القضاء هو الأولي القبول بالقبول. وأخيراً ذكر المصنف مسألة تأديب المفتر عمدا قال فيها المصنف رحمه الله: ودبل مفتر عمدا إلا أن يأتي تأد. لو أن شخص أفطر في رمضان عمدًا منتهكا لحرمة الشهر وليس له عذر من الأعذار فانه يؤدب ويعزره الحاكم بما يراه راضعا له ولأمثاله والتحديد في قدر هذا التأديم موقول لرأي الحاكم لأن هذه عقوبة لم يأت فيها نص من الشرق فهي داخله في التعذير والتعذير قد يزيد أحيانا عن الحد محل ذلك كله إذا لم يأتي الإنسان تائبا مما انتهك به حرمة الشهر فإن جاء تائبا فلا تأديب عليه وتحضرنا هنا قصة سيدنا عمر رضي الله عنه حينما جلد النجاشي الشاعر لما شرب الخمر في نهار رمضان جلده ثمانيجا جلدة في يوم ثم أقامه في اليوم التالي وجلده عشرين جلدة ولما سأل النجاشي مستنكرا يا أمير المؤمنين هذا الحد عرفناه فما هذه النافلة فقال الثمانون هي الحد الذي أما العشرون فهي لجرأتك على الله وانتهاكك حرمة الشهر الكريم ولذلك أبناءنا الطلاب نجد كثير من الشباب ينتهك حرمة الشهر عاملا ولا يراعي لله عز وجل حرمة ولا يراعي حرمة للصائمين حوله فيفطر جهارا نهارا هؤلاء يستعقون من التعذير والتنكيل الكثير والكثير نظرا لتهونهم بشرع الله عز وجل ثم انتقل المصنف رحمه الله يتكلم عن طائفة من الأحكام تتعلق بالإطعام وتتعلق بصوم المرأة صيام تطوع بإذن زوجها أو بغير إذن فيقول رحمه الله وإطعام مده عليه الصلاة والسلام لمفرط في قضاء رمضان لمثله عن كل يوم لمسكين ولا يعتد بالزائل إن أمكن قضاءه بشعبان لا إن اتصل مرضه مع القضاء أو بعده ومن ذوره والأكثر إن احتمله بلفظ بلا نية كشهر فثلاثين إن لم يبدأ بالهلال وابتداء سنة وقضى ما لا يصح صومه في سنة إلا أن يسميها أو يقول هذه وينوي باقيها فهو ولا يلزم القضاء بخلاف فطره لسفر وصديحة القدوم في يوم قدومه إن قدم ليلة غير عيد وإلا فلا ورابع النحر لناذره وإن تعينا لا سابقين إلا لمتمتع لا تتابع سنة أو شهر أو أيام وصيام الجمعة إن نسي اليوم على المختار وإن نوا برمضان في سفره غيره أو قضاء الخارج أو نواه ونذرا لم يجوز عن واحد منهما وليس لمرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن هذا هذه القطع من كلام المصنف رحمه الله اشتملت على طائفة من الأحكام نقسمها على المسائل التالية مسألة الإطعام للإنسان الذي أفطر تفريطا في قضاء الصيام إنسان فرّت في قضاء الصيام حتى دخل عليه رمضان الآخر ولم يقضي شيئا من الأيام التي فاتته فعليه أن يقضي هذه الأيام بعد الانتهاء من هذا الصوم وعليه أيضا الإطعام مع كل يوم أو يكفي كل يوم مدا لمد النبي صلى الله عليه وسلم يطعم مسكين كل يوم هذا الإطعام أبناءنا الطلاب هل هو كفارة عن رمضان لا ليست كفارة عن رمضان ولكنها كفارة عن تأخير القضاء عن وقته والله سبحانه وتعالى مدام قد أعطاه الفرصة 11 شهرا كاملا لقضاء رمضان وهو فرط وعليه دين لله تعالى فبتفريطه هذا يلزم بتلك الكفارة التي هي كفارة عن تأخير القضاء ولا يعتد بالزيادة على المد في ذلك بمعنى أنه لو دفع يوما لمسكين أكثر من مد واحد عن ذلك اليوم فلا اعتداد به عن يوم آخر لأن نفيدة في الرمضان الواحد كأمداد اليمين الواحد والرمضانان كليمينين، من التعدد تعدد الكفارة تعدد اليمين تعدد الإطعام بتعدد الأيام متى تلزم الكفارة على المفتر المتقدم ذكره يعني انت نوجب عليه الكفارة نوجب عليه الكفارة اذا امكانه القضاء ولم يقضي يعني فرط لكن لو كان له عذر يبيع له الفطر من مرض او سفر فلا كفارة عليه بالتفريط وعلى التفريط استثنى المصنف من ذلك حالة من التأخير وهي ما إذا اتصل مرضه برمضان بمعنى أن المرض في شعبان واتصل المرض برمضان وكانت قد بقيت له من الأيام ما منعه المرض من أدائها أو حبسه المرض عن أدائها فحينئذ لا كفارة ولا إفعان عليه نقل عن الإمام المالك رحمه الله كلاما طيبا في ذلك يقول إن من أفتر في رمضان لمرض أو سفر ثم صحة أو قدم قبل دخول رمضان الثاني بأيام أقل من شهر فلم يصمها حتى دخل عليه رمضان المقبل فعليه عدد هذه الأيام التي فرط فيها أنداد يفرقها إذا أخذ في القضاء أو بعدها وإن تماد به المرض أو السفر إلى رمضان الثاني فليصم هذا الداخل ثم يقضي الأول ولا إطعام عليه لأنه لم يفرق ويكون دفع هذا المد مع قضاء اليوم أو بعد قضاء اليوم بالليل أو أن يجمعها كلها فيدفعها بعد قضاء الأيام إلى مساكين أو إلى مسكين نواها ورصت المسألة أنه مخير في إطعام مده عن كل يوم لمسكين مع القضاء بحيث كلما أخذ في قضاء يوم أطعم فيه وهكذا ثم تناول المصنف طائفة من أحكام الصيام المنذر، الصيام المنذر وقسم من أقسام الصيام الواجب كما أشرنا قبل ذلك في أول الباب. إن الصيام منه ما هو واجب ومنه ما هو غير واجب. ومن الصيام الواجب صيام النذر، صيام النذر الحقيقة له أحكام أشار إليها المصنف أو أشار إلى بعضها المصنف على النحو التالي. أولاً، الإنسان إذا نظر الصوم لزمه النذر، نظر صيام يوم أو يومين أو شهر أو أكثر لزمه الوفاء بهذا النذر، وهذا لا إشكال فيه. كل الفقهاء مجمعون على ذلك. مع معن الأصل في النذر الكراه، لكن يأتي الإشكال في مسألة لو الإنسان نظر نذر يحتمل أمرين، في هذه الحالة يلزم فعل الأكثر منهم. من نظر صيام شهر؟ فالشهر يحتمل أن يكون 29 ويحتمل أن يكون 30 عليه أن يصوم الثلاثين لأن الذمة لا تبرأ إلا بالمحقق بعض الفقهاء يرى أنه يأتي بالأقل لكن المصنف ومن تبعه يرى أنه يأتي بالأكس لو كانت هناك نية للتحديد فالنية يعمل بها يعني لو قال أصوم شهراً إن كان 99 و20 أو أصوم الشهر إن كان 30 هنا النية حددت وما دامت النية حددت يعمل بها لكن اللي النية لم تحدد يعمل به له من بداية الهلال ولا يجزئه إلا صيام شهر كامل سواء كان الشهر 29 أو 30 مسألة أخرى الإنسان لو نرى صيام سنة كيف يبدأها؟ قالوا أنه يبدأها من بدايتها كاملة ولا يجزئ بباقيها لكن الأيام اللي هتتخلل السنة مما لا يصح صومك أيام العيد ونحوها عليه أن يقلمه ومثل أيام الحيض وأيام النفاس التي تعترى المرأة في هذه الحالة عليه وعلى المرأة أن تقضي تلك الأيام التي قطعت فيها صيامها من المسائل المتعلقة بالنذر أيضا أن الإنسان إذا نظر أن يصوم صبيحة قدومه من سفر مثلا فعليه أن يفي بنذره إذا قدم في ليلة ليست ليلة العيد يعني إن قدم في ليلة العيد لا يصلح أن يفي بنذره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام العيد وصيام العيد يعتبر معصية إن سأله صامع فقد ارتكب معصية من المعز والإنسان نوى أن يعود من سفري ليلة من الليلة فعاد فوجد نفسه في ليلة العيد في هذه الحالة لا يلزمه الصيام ولكن يفي به في وقت آخر من النساء المتعلقة بالنزل أيضا إن الإنسان لو نظر الصيام يوم معين ونسيه يجب عليه أن يصوم الجمعة كلها كذلك لو نظر الإنسان أن يصوم اليوم الرابع من أيام النحو بأن حدد وقال علي صيام اليوم الرابع أو نظره بالوصف قال علي صيام الخميس القادم أو الاثنين القادم فصادف إن الخميس أو الاثنين يوم النحر فيجوز حينئذ للمرء أن يصومه لكن اليوم الثاني والثالث لا يجوز لأحد صومهما ولو نذرهما إلا المتمتع بالعمرة إلى الحج فالمتمتع يرى المصنف ومن وافقه أن له أن يصومهما مسألة أخرى: لو الإنسان نظر سياما غير معين ولم ينو فيها التتابع، لا يلزمه التتابع. لو أن يصومها مقطع، كذلك من نظر أن يصوم شهرا غير معين، وليس ثونية التتابع، له أن يصومه متقطع، كذلك من نظر أيام، فله أن يصومها ولو لم تكن متتابعة، ما لم يكن نظرها متتابعة. يعني كل ما لم ينو فيه التتابع يجوز له أن يصومه متتابع أو يصومه متقطع. من نوى بصيامه لرمضان غير رمضان يعني نوى به قضاء رمضان السابق مثلا أو نوى صيام تطوع أثناء رمضان أو نوى به القضاء أو النذر أو نحو ذلك لم يجز عن واحد منهما لأنه لا يصلح أن يكون أداء لهذا رمضان الذي يصم ولا يجزئ عن رمضان السابق ولا يجزئ عن نذر سابق ولا عن نذر هذا شكل من أشكال التلاعب في النية وأخيرا ختم المصنف رحمة الله تعالى عليه الحديث في باب الصيام حول مسألة هامة وهي مسألة إذن الزوج لزوجته في صيام التطوع المرأة إذا لم يأذن لها زوجها صيام التطوع سواء كان الإذن صريح أو ضمني فليس لها أن تتطوع بالصيام إلا بإذن الزوج لأنه ربما احتاج أن يعاشرها في النهار الإمام مالك رحمه الله يقول في ذلك من علمت حاجة زوجها لم تصم إلا بإذنه وإن علمت عدمها فلا بأسا ومثل الزوجة في هذا السرية وأم الولد الإنمان بيونس يرى إن المرأة إذا تلبست بالنافلة يجوز للزوج وإن يقطع عليها تلك النافلة والدليل على إن المرأة لا تصوم صيام تطوع إلا بإذن الزوج حديث سيدنا بهريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذن والحقيقة إن هذه المسألة النساء يتوقفن عندها كثيرا هناك حالات المرأة مثلا التي زوجها مسافر هل تحتاج إلى إذن الزوج والله نقول لها لو كان الزوج ممن يقدم من سفره فجأة أو حدد لك يوما سيأتي فيه فلا يجوز لك أن تصوم في هذا اليوم إلا إذا أذن لك ويجوز أن تأخذ الإذن منه هاتفيا أو بريديا أو مكتوبا أو منطوقا أو نحو كذلك المرأة التي زوجها مريض لا يقربها تماما لعجز أو لمرض أو لكونه محجوزاً بيحدى المستشفيات أو أجرى عملية جراحية يتيقن معها أنه لا يقترب من هذه الزوجة لمدة مثلاً إسبوع أو شهر هذه هل يلزمها استئذان الزوج أو لا يلزمها ذلك لو أخذنا بعموم الأدلة يلزمها الاستئذان، لكن لو أخذنا بالدليل الذي يخصص المسألة بحاجة الزوج إليها وعلمها بذلك فهنا لا بد من مسألة أنها تستأذن أو لا تستأذن بمعنى أن الأرجح هنا ليها أنها لا تستأذن لماذا؟ لأنها على يقين أن الزوج ليس في حاجة إليها والمقصود هنا الحاجة للمعاشرة وليس ذا الحاجة للإطعام أو اللبس أو الشراب أو نحو ذلك كثير من النساء مع الأسف الشديد تتنطع في هذا الأمر وتصمم على الصيام الاثنين أو الخميس حتى ولو لم يأذن لها الزوج النبي صلى الله عليه وسلم يبين في الحديث أن ذلك لا يحل لها لأنها إذا أغضبت زوجها إذا أرضت الله سبحانه وتعالى بعد زوجها فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع لها ما يؤيد إرضاء زوجها أو أمرها بإرضاء زوجها ومن هذا التشريع هذا الحديث الصحيح المروي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لها مثل هذا النوع من الصيام وبناء عليه فإن الأحوة للمرأة إذا أرادت أن تصوم صيام تطوع أن تأخذ الإذن من زوجها سواء كان هذا الإذن لها بشكل صريح يعني يعطيها الإذن يوم بيوم أو كان الإذن لها بشكل ضمني أو بشكل عام كما لو قال الزوج لها أنا لست في لك مدة هذا الإسبوع فصوم فيه كما شئت فالتصم أي يوم إلا إذا جاء وعاد في كلامه وخصص يوما معينا وقال لا أنا بدلي أن أحتاجك من الغد فلا تصومي الغد هنا تأخذ بالإذن الجديد ولا تأخذ بالإذن القديم وبذلك أبناءنا الطلاب نكون قد انتهينا بعون الله تعالى وتوفيقه من شرحنا لباب الصيام من مختصر الشيخ خليل بن إسحاق وفقكم الله تعالى إما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته